ان الله مع الذين اتقوا والتوزيع لكم هذه ال... الله العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسنته الى يوم الدين بعد قبل هذا الكلام في هذا الموضوع الخطير والحليم والهام لا بد من ملاحظات الملاحظه الاولى لا نود ان نقدم التهنئه لاخينا سي احمد قائد فرق بهذه الدعوه المباركه في هذه الولايه ولايه الجزيره على هذا العمل الذي استدامه وتطور وحافظ على ايقاعه الدائم اذا كان الناس يتكلمون عن استدامه العمل الطبي او استدامه العمل الخيري او استدامه العمل التجاري والمصرفي فان هذا الاسبوع يقدم نموذجا لي العمل الدعوي ولا شك ان الدعوه هي اهم عمل يقوم به الانسان لانها وظيفه الانبياء والمرسلين قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز ومن احسن قولا ممن من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين كذلك لا بد لنا أيها الإخوة من الترحم والدعاء على اخينا فقيدنا في هذه الولايه المبادر لهذه الاعمال المجيده الشيخ صلاح الدين محمد ابليس عليه رحمه الله مؤسس هذه الدعوه مؤسس هذا المسجد وأسس هذه الأعمال نصر الله سبحانه وتعالى أن ينير قبره وأن يوسع له بقبره مدى قصري وأن يقع كل هذه الأعمال في سجل اعماله الصالحة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقبل هذه المحاضرة قليل كنت اتحدث إلى بعض الإخوة فقلت لهم يعني نحن صلاح عليه رحمة الله في ولاية الجزيرة عمل ليلة دعوة مما في ما كان عندنا أي شيء نحن كنا بنجي في أوائل الثمانينات إلى مدينة والدن أصار الصنع لا جامع ولا زاوية ولا مخرفون ولا بيش حتى وإذا بي الرجال وفي طلعتهم صلاح عليه رحمه الله يصبرون ويصابرون حتى من الله تبارك وتعالى عليهم بهذا العمل وهذا الفتح فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات وأن يبارك في الأحياء اللبتة الثالثة في المقدمة أيها الله الكرام هو لماذا نتكلم عن الصحابة لأنه التشيع ولان الرفض قد اخذ سبيله الى بلادنا ولان الروافض الشيعة اخذوا يتسللون من هنا وهناك الى مناطق مختلفه من بلادنا ودينهم هو سب الصحابه رضوان الله عليهم والانتقاص من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا المفضل الآن تتبنى هدول وتتبنى هدول جماعات كبيرة وأحد الإخوة يعني قبل أيام أرسل لنا رسالة في الوسائط الحديثة في الواتساب عن الفضائيات الشيعية التي تعمل على سب الصحابة وعددها بخض وكبير أيها الأخوة الشرام حتى تكون أكثر من 20 قناة وكلها موجهة نحو السوداء ونحو هذه البلاد السنيه التي ارتضت سنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منهاجا وطريقا ولذلك كان لا بد من التنبيه على خطر هؤلاء وان نلفت انظار واعين المسؤولين الذين يفتحون لأمثال هؤلاء الباب ونقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى في عقيده هذه الامه اتقوا الله جل وعلا في ديني هذه الامه ولا تفسح المجال لمن يفسد على هذه الامه عقيدتها ودينها ايها الاخوه الكرام اقول بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه نحن الذين نتكلم عن الاصابه في فضل الصحابه اولا منه الصحابه قال الحافظ ابن حجر العسقلاني واصح ما وقفت عليه من ذلك اما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعني واحد يقابل الرسول ويكون واحد يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام يعني مرتد فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يروي ومن غزا معه او لم يغزو ومن راه رؤيا ولو لم يرسه ولو لم ومن لم يره لعارض كالعمى يعني ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم لكن حضر زمنه صلى الله عليه وسلم وكان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بارسال حكومات على الاسلام ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لعارض كالعمى ايضا يعذر في الصحابه يبقى يا جماعه هو شخص راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما على ذلك بس مجرد الشوف التابعي ما يعتبر تابعي الا يكون قاعد مع الصحابه ويتلمذ الذ على ايدهم حتى نقول تتعرف لكن الصحابي تكفيه الرؤيه شخص واحد فقط من ال ال ال هذه الدنيا باسرها عاده الناس من الصحابه على الرغم من أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وهو نجاشي الحبشة النجاشي طبعا ما شافه رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في الحبشة رسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة والمدينة ولكنه آمن بدعوته عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له كتابا فأسلم النجاشي على يد جعفر ابي طالب رضي الله عنه وارضاه رضا فعدا النجاشي هو الصحابي الوحيد الذي لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام في كتاب سياق أعلام النبلاء بعده عيسى بن مريم أيضا من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيأتي في آخر الزمان وسيحكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر أيضا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رآه في ليلة الإسراء عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنباء ولأنه سيأتي في آخر الزمان فيكسر الصليب en de zin van de zin van de zin van de zin van de zin van de zin van de de zin de zin van de zin van de zin van de zin van de zin van de en dan heb je nog een andere mobi, en dan en dan heb je een heb dan heb je een andere mobi, en dan heb je een andere mobi, en dan heb je een andere mobi, en dan وردت ايات قوله تعالى كنتم خير امه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ربنا خاف الصحابه انتم كنتم انت. كنتم خير امه أخرجت للناس إذن بعد ما في مجال لاي انسان يجي يتكلم يطعن في الصحابه بدليل هذه الايه وعلى العديلان بن عباس يقوله تعالى كنتم خير امه أخرية في الناستان الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم من مكه إلى المدينة آية أخرى سورة التوبة الآية مية قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم أيضا هذه الآية تتكلم على السابقين من المهاجرين والأنصار وبالنص إنهم هؤلاء ربنا رضى عنهم وهو رضوا عنهم وعدلهم جناتهم تحت الانهار كذلك أيضا من الأدلة آيات سورة الفتح 14 و 15 في قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبارعون تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم وأدر السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغالب كثيرة يأخذونها وقوله تعالى أيضا في خواتيم نفس السورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضا من الله ورغوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مسلهم في التوراه ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطاه فادره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيم الايات بدل على مكانه هؤلاء الصحابه ابن كثير في تعليقه على هذه الايه بقول ومن هذه الايه انتزع الامام مالك شوفي انتزع امتزع الإمام مالك للناس السودان يقول إنه نجد مالكية تشكلنا الإمام مالك في هذه الآية التي تبين فضل الصحابة قال امتزع الإمام مالك بتكفير الموافض الذين يبرضون الصحابة أجزر بيقرر الصحابة الإمام مالك هنا يقول إنه لا حصره في الإسلام وطبعا أنت بتسمع الآن انا بقول لك المسلمين مقسومين لقطايفتين كبيرتين مسلمين سنه ومسلمين شيعة بقول لك مسلمين سنه وده مسلمين شيعة اول حاجه اذا اثبت انه هو دخل الاسلام اذول بيبغض الصحابه وبيكفر الصحابه وبيسب الصحابه لا حظ له في الاسلام وأذكر يعني بهذه المناسبه يعني قصه طريفه حدثت لي ولاخي عبد الله تهامي قبل حوالي 35 سنة من الزمان وكنا آنذاك طلابا في جامعة الخرطون وكانت هناك مدرسة في جامعة من الولايات المتحدة الأمريكية وكانت جاي حايمة في المقاطع النشاط ولاقتنا وكانت جعلتنا ويا تسلم علينا فقالت لي أوه عبد الله كامل ومدت هنا عشان تسلم هاي يا جماعة وبعدين هيحصل هايصة شناش يا خلوصي طبعا اه وانا لأهل المسهلة مرح مرح فقام يستغرب جدا فاتكلمت معه بالانجليزي you don't shake hands with ladies why don't you shake hands with ladies is it haram ما بصدق ما عليه رسول ما يكون هو حرام القصة طبعا يعني في وقتها كان حقيتها للشيخنا الهديه عليه رحمة الله قلت للأمريكانية لما نابينا الصافحة في يدها بقلت لأي حرام هرام؟ الشيخة قال لي ياسي تيت هرام؟ فقامت استغربت واي؟ الحكاة اللي قلت لها اليمن يدن ما زعلت لك وما تعددت لكن حاولت تفهم الكلام بصبب وشمط فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قامت لأحلينا عائلت كذا لأحلينا تولد إسلامي بارتي دوي بلونغ كنتو بيتمتموا ليتو طائفة فقمنا قولنا ليه ويقار أنصار السنة المحمدين لأحلينا أي نون سنة الشيعة بطولد إسلامي بارتي دوي بلونغ قمنا ليه شان ليه بدنا مع عبدالله التهامي شرح ليه أنصار السنة بالعليشون قمنا يا جماعة دعوة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 Nee, dat is een miserie. Ik ben een miserie. Ik ben een miserie. Ik ben een miserie. Ik ben een miserie. Ik heb een miserie. Ik een miserie. Ik ben een miserie. Ik ben een Ik ben een Ik ben een Ik Ik heb een Ik Ik heb een Ik een Ik een een كنت جناه وناش انا مشي ونا و بعد مش مع الشيخ هناك قعدت معاهم وضحكت معاهم والشيخ سلم علي في يدي انتم الدين انت يقول لي جديد شنو في الشيوخ هذا بيصليوا علي قال اللي سوى بيه بعدين برضو شرح الشاهد من الكلام هي لكن أنا بفهم انتم اذا اصفوا سنه معناته ما شيعة فهموني في راسهم شنو انه المسلمين مجسمين لكم طائفه هاي في واحدة سنة والثاني شنو شيعة طيب شو كلام الامام مالك عشان يقول لك قلنا ان ماشين باشا ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ده كلام مالك ما تمشي راضيش تبع الكلام ده يقول لك والله الليله يغنم ويغرمان مجرم الروافض والقفاط لا مو هو ده انا كلام مالك بتكفير الروافض قال الذين يبغضون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كذلك الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة الكرام يقول للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله ويبتغون فضلا من الله ودعانه ويصلون الله ورسوله اولئك يكرون الصادقون والذين تبوروا الدار والايمان يحضرون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما موتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة او يوقش نفسه واولئك هم في الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الآيات دي من سوره الحشر وبتقسم الامه دي كلها لثلاثه كيمان امه النبي صلى الله عليه وسلم كلها اهل الايمان كلهم ثلاثه انواع اول حاجه القائمه الاولى قائمه الصادقين وهم المهاجرين القائمه الثانيه قائمه المفلحين وهم الانصار القائمه الثالثه الذين, الذين جاءوا من بعدهم او, أو الذين تبعون بإحسان فانت اللسف الثلاثه لي ما عندك طريقه إلا تدخل نفسك في الثالثه لأنه دخلت كنسة اليو بيموت آخر واحد من المهايرين اليو فلد في سطة المهايرين بيموت آخر واحد من الأنصار اليو فلد في سطة الأنصار بما واحد لسطة بس مفتوحة اللي هي لسطة الذين تبرعونه بإحسان إذا كان إحنا العالم بتاع بتعلينا كلهم بتحكموا اللسط والطوائد ik wil hier de Duitse spionage de spionage in de spionage in het buitenland. Ik de spionage in het buitenland. Ik de spionage in het buitenland. Ik de spionage in het buitenland. Ik de de إذا اللي نفسه يقدم في القائمة في التصنيف تعرف الفيفا درجتين خاصة درجات إقامه الله ها. ليه يقولون لا يكون مكتوبين المستحاضة مشينا بجينا الرقم تسعة ناجحين جدا جدا إنه يكتبون في القائمة أنت شوف القائمة المهمة المفروض يكتبون فيها هي قائمة الذين تبرعون بإحسان ما هي صفات هؤلاء الناس أرجع للآيات في سورة الحشر يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرقوف الرحيم إذ كأي إسلام عنده على الذين آمنوا بكم من الليستة طوالة الصحيح فقط إسنا واحدة لستة التابعين له باحسان إذا كان في قلب غل للصحابة لأهل الإيمان في الحالة التي طرحت منها شاكدا لابد أن لأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجداً من الاحاديث النوويه التي تدل على هذا الامر حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فينزو فئام في من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم ياتي على الناس زمان فينزو فئام في من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم ياتي على الناس زمان فينظر فئام في من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم وهذا الحديث ايها الاخوه الكرام من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد اخرجه الامام البخاري في صحيحه وفيه دليل قوي ايها الكرام على مكانه الصحابه وان الفتح لاهل الايمان يكون بوجود الصحابه او بمن صحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ايضا في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أفضل أن خير أمتي إذا كلام باطئ حديثة صحيحة البخاري عشان كده بطيقى الشيعة لما ينضربوا لك يضربوا لك في الأصول يقول لك البخاري يشك في البخاري يحاول يشك في في المسالي كتب ليه لأنها حاولت هذه النصوص التي تجعل الايمان بهذه القضيه ثابتا لا يتزعزع اليه اي شك ايضا من النصوص ايضا عندنا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابي بربه عن ابيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال دين صلينا المغرب قلنا أخير ما في حال يظارتهم أخير الظلم يصلمون ويقول العشاء طبعاً لا عندهم مسلسل ما شيني يحضروهم ولا عندهم كوره ما يشوفوها ولا عندهم حاجة إذا تشغيلهم جاي ولا جاي أنا أخير ربما في الجامع صلينا النور وكمعا نصلي شنو؟ العشاء وده طبعاً بصدار الحديث النبوي وما يزال العرض في الصلاة ما دام في انتظار الصلاة قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو اصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء فقال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد يعني النجوم دي من امن السماء النجوم دي من امن السماء الا النجوم دي فاتت كما ربنا قال النجوم انكذبت انا السماء ما توعد وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. وكذلك كما ذكرنا الحديث في صحيح مسلم فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم أمن لي الأمة من ماذا؟ من الزيضة من الانحراف من الضلال من الفتن الكبيرة والكثيرة وجود الصحابة بالنسبة ليه؟ بالنسبة ليه؟ الناس أمنة لأن الصحابة بمسجر الفكيزة العلمية يا جماعة الزلّة ميتوه بيتبتش على من يدول على الطريق وبيدولك على الطريق ذلك من العالم يعني واحد دخل له في نجم من يتوقع وطلب في بيعة يتوقع في دين على مشتئ مع مرته حلف حلف له حلف وجهجها طلاق ما معروفه ما طلاق يقول له والله يمشي أسعى الشيخ خلال ليه هو كالنجم العالم كالنجم يفتدى به والعالم كالنجم يطرد الشيطان والعالم كالنجم هو زينة للمجلس فكما أنس نجومه زينة للسماء فان العلماء زينة للمجالس يعطلون المجالس بعلمهم وكما ان النجوم ترجم الشياطين فالعالم يرجم الشيطان بعلمه لانه يغلق ابواب الشيطان بالنسبه للناس وكما ان النجوم يهتدى بها فان العالم يهتدى بفتواه بعلمه فالصحابه امن بالنسبه للامه اذا ذهب الصحابه اتا امتي ما يعادون اي من الفتن الكثيره التي ظهرت بعد عهد الصحابه رضوان الله عليهم هذا الحديث كما ذكرنا ايوه نخر في صحيح الامام مسلم كذلك حديث اخر أورده الامام الهيثمي وأيضا أخرجه الطبراني وهو عن وائل بن أسقع وهو آخر الصحابه موتا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رئاني وصاحبني نص واضح جدا ما تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني فهذا حديث واسله ابن الاسقع رضي الله عنه وارضاه عند الطبراني كذلك حديث الامام احمد في المسند قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر لدي أَثَرَ لدي اثر كلام ابن مسعود الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعده برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه سيئا فهو عند الله سيئ وممكن الشاهد يا جماعه في هذا الاثر على ابن مسعود انه نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقاموا أحدهم ساعة خير من عمل أهدكم عمره مقام أحدهم ساعة خير من عمل أهدكم شنو عمره والكلام ده عشان تفهم كويس أنا لا أعمل لكم قامنا بسيطا بنصحب ينجلي لي كذلك أول حالة نمسك عثمان عثمان بن عفار رضي الله عنه aan de hand van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van in de kant van de kant de kant van de kant van de kant van de kant van de de يعني حدث واحد يهودي واليهودي كان بيبيع المولى وبيعمل التهم بتاعه غالي بالنسبه للمسلمين وصرخ قال من يشتري به وله اليمن مشى عثمان عشان يشتري به اليهودي رفع السعر صوار عالي جدا عثمان بن عفان تاجر الشاطر. شاطر قال له خلاص انا اشتري منك نص سبيل من قال نص علي ونص عليك بيعليه مصطلحات إذا روسبي ثمن غالي جدا عثمان وافق اشتر روسبي اليهودي قال له خلاص اليوم الأول اللي يقلل ولا واليك اليوم الأول يا اليهودي بيجي عالموي للناس بالاتمان الغالية بكرة اليوم حق عثمان عثمان قال قال للناس الناس بقول لهم الليلة الموية مجانا الناس شاروا الموية الليلة وموية بكرة و يولاً بعداً يولى عمدين بعد بعد و صنقر حناً سابير بتاعك و لا يعطي أن يشتري من موين مسجد عثمان بن عفان قال ادفع أي حال عثمان شيل عليه أي حال و شمل عثمان بن عفان اشتريه أدينا مرتين فعثمان بن عفان تميز بحصالة جماعة لم توجد في إنسان يعني قط قال ما كتبته في جاهلي ولا في إسلام وما ما في جاهلي ولا, ولا في إسلام ويقول عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وما يعرف في التاريخ رجل أو رجلا أسدل ستاراً على ابنتي النبي إلى عشبال تاريخ الدنيا كلها الدنيا ما خلقاً لحد يوم الليلة لي الرسل ال اللي, اللي العرف واللي ما عرف تلتمية وطرطاشة فصل ليه والأنبياء اللي عقدتهم يفوق ال الآلاف ما بغي يجزوج بنتي نبي إلا عثمان بن عفان عثمان ليه حسن حسنة من حسناته وكالصديق عثمان بن عفان بعمره يقوله حسنة من حسناته وكالصديق ليه؟ لأن أبا بكر من الصديق هو الذي لعاه إلى عارف الإسلام مش هكذا كنت تعرف فضل دعوة لما تقول ليه في زول تقدم ليه وتهديه للصلاة المستقيم، تهديه للصلاة، تهديه التوحيد تهديه للإيمان، تهديه العمل الصالح. بعد اي أي عمل يعمل هو هو لو حسن وأنت لك مثل هذه أنك أنت الذي أشرته. ودليل الحديث الذي ترون في بداية المحاضرة من دعا إلى هذا كان له من أجله مثل وجود تبعه لا ينقص ذلك من وجودهم شيئا. من هنا تقدر تفهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وزنت في الأمة فرجحت يعني شو؟ الرسول في كفة والأمة كلها في كفة رسول على الامه ليه؟ لا حسنة الأمة قل هو عند زيها هو اللي علمه. لقد من الله على المؤمنين يبعث فيهم رسول من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب من الله لأنه هو اللي علم. قال وهو اللي علم هو اللي أشد إذا أيده يتعلم من عملا هو له أجر مساوي لأجر ذلك العالم أو ذلك العامل عشان كده يرجع يرجع كلها قال ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فريح ووزن رضوان بالأمة ووزن عمر بالأمة لست فيها ولا أبو بكر فريح عشان كده الكلام ده لما تجي تقرأ النص بتاع يعني بمسعود رضي الله عنه هنا او ابن عمر لا تسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قاموا احدهم ساعة خير من عمل احدكم عمره هذا الكلام يستقيم لي كذلك هنا جاء برضو الاثر عن الفضيل ابن عياض من علماء سلف الامة وهو قد اخرجه الاجري في الشريعة ورجالهم ثقات وهو يقول عن احد تلاميذه وهو عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذخره الذخيره يعني حاجه كده متخاديه بقلبي انه ذخره في نفسي على رضا ربي سبحانه وتعالى ثم قال رحم الله من ترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانما يحسن هذا كله بحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال وسمعت حميلن يقول قالكم مبارك خصلتان من كانتا فيه من كانتا فيه أرجو أن اننجوا واسلم الصدق وحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انسان يكون صادق ويحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده يا جماعه الاثنين دول دايما ماشيين مع بعض حب الرسول صلى الله عليه وسلم والصدق وعكسين بلدى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكذب. عشان كده الشيخ الإسلامي للإبوتينيا يقول لا يوجد في تاريخ الميل والنحل منهم أكذب من, من الموافط. أكذب ناس. أكذب ناس كالضامين هم الموافط. ليه؟ لأنهم يبغضون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبلدى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طوال يمشي معاوش هناك الكذب. وعن عمر ابن ابي قيس عن عبد ربه قال كان الحسن البصري في مجلسه فذكر كلاماً وذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً واعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوماً اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم وأقام دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم هذا كلام الحسن المصري إنهم صحابة أبر الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تخلفا أبر القلوب يعني قلوب مضيفة ما بيحملوا حقد ولا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء شوف عبدالله عباس يقول أيما خير أصاب مسلما قال أفرح به ولو لم يكن لي فيه نصيب كان يسعني لذلك الحكاية ليهن عنا كان لما نشو بعد يقول لك إلا أن دعك والله ما شدهب وإلا لو كيلوه وصده دهب شو ربما يقول شو يقول يا أليتنا يلايك لو كنت مكانه ولا يقول أهد حالي ضيئه حالي ودينا سائق ولا تحسنه ولا تفرح له شو ما يختبر رفسك. ده. صاحب القلب البعض يحب الخير لجميع المسلمين وأعمقها عِمًا عِمٌ غزير جدًا وأظل لا التكلف تكلفه تكلف شنو؟ علشانه تكلف يعني مظاهر ما يحب المظاهر الكاذبة ما بيتكلف لا يتكلف في زيه لا يتكلف في لبسه لا يتكلف في طعامه ولا يتكلف في شرابه لا يتكلف في في, في منزله ما يعني ما ما, ما عنده مثال للتكلفات قبل الصباح أنا راكب عربي ومارق ماشي من البيت فقال واحد جاء لي عزيز يسلم علي ونتكلم عن الوفيات والموت وكذا قال والله سيما واحد هناك كان بيبني في البيت وبعد بعض بعد الناس بيكون شطبوا في البيت كان ما فيش ترمانجا لقى دبوليه السيراميك عمل جو قال كيف السيراميك دي أنا ما قلت لكم دي أنا ما دعينها alleen dat we een teken hebben maar daar willen we niet naar kijken. We willen niet naar kijken. We willen niet naar kijken. We willen naar niet naar وفي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه وهو في صحيح امام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي شوف الروايه هنا وكرر مرتين لا تسبوا اصحابي فهو الذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احديه ولا نصيفه المد هو ما يتكفين ده المد اللي عم الماء والجدح والجدحة الجدح ده صحابي يتبرع له أو يتصدق بما يكفينه من عيش أو زرع أو تمر ونحن واحد يجب له جبل بتاعتها المد بتاع الصحابي الأفضل المد بتاع الصحابي الأفضل ليه؟ للأسباب اللي ذكرها الحسن البصري القلوب البر في القلوب عمق العلم المعرفة المصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده الحسن نفسه ذات مرسوء أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أنرور بن عبد العزيز فقال الحسن إن الغبار الذي دخل أنفى فرس معاوية بن أبي سفيان في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز الصحبه الصب عنده مكان عظيما ايها الاخوه الكرام لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم أنفق مثل احد الذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيبه ايضا نص اخر وقد أخرجه الامام الهيثمي عن ام المؤمنين عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب اصحابي لعن الله من سب اصحابي طيب الامام النووي النووي هي اي شرح لك الاحاديث والشرح دا في شرح مسلم شرح مسلم الامام النووي يقول واعلم ان سب الصحابه رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات شرط is dat je niet kunt doen. Je moet je niet doen. Je moet je niet doen. Je moet je niet doen. Je moet je niet niet niet niet niet يقول وسب أحده من المعاصي الكبار ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعذر يعني أي واحد يسب الصحابة يعذر يعني شنو؟ يعني يودوه لنقاضي ووتي وتتهمه التهمة إنه سب الصحابة والصحابة يشوف العقوبة المناسبة إنه دقوه يبكدو كم صوت يسجنوه آه. يكون في العقوبة يعني تعزيز معناها العقوبة وقال بعض المالكية يقتل برضو ذا كلام المالكية إجراء. طيب وقال الحافظ النهاية مع السقلاني يختلف في ساب الصحابي فقال إيه ذهب الجمهور إلى أن أنه يعزب وعن بعض المالكية يقتل وخص بعض الشافعيه ذلك بالشيخين والحسنين هم طبعا المسكين في الحسنين الرؤوف لكن الشخين معه بعض الشفيعين قالوا أبي يقتل ذا أو أن ذل ال ال اللي اللي اللي بيسيب الشييخين أو الحسنين فعلى القاضي حسين في ذلك وجهين وقواه السكين في أتي من الشيخين وكذا من كفر من صرح أن بيصير عسلا بإيمانه أو تفشيله بالجنة قال ليه؟ إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما قضمنا من تجذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شنو؟ يعني واحد أصاصله بمشي في الجنة أي واحد قال يقول لا لا لا ده أنا بسيبه معناه مش مشكلة ما بدلت في الصحابة ده بدلت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الغصنا بقى في لا ند في الجنة تجي تسيبه في الباردة هي أن الذي فعل على الفعل إنما هو يناقض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كمان للإمام الذهبي كلام يكتب بالذهب قال الإمام الذهبي فمن طعن فيهم او أوسب سبهم فقد خرج من الدين ومرق من مله المسلمين لان الطعن لا يكون الا عن اعتقاد مساوئهم واضمار الحد فيهم وانكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم ولانهم قال أفضل وسائل من الماثور والوصايا من المنقول والطعن في الوصايا طعن في الأصل قال الطعن في الوصايا طعن في الأصل يعني ليه لأمر صعب هو الوسيط الوسيط اللي نجليه يعني أنا مكرهان اللي يسميه الوسيط ليه لأني ينقل صوتي ليكم المقابل يسميه الوسيط أنا ينقل الرسالة ويمول الكلام إلى مكان آخر طيب الدين ااا نجليه كيف عن طريق الصحابة قال عشان كده قاشنوا والطعم في الوصالي الطعم في الأصل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول هذا ظاهر لمن تدبرهم وسلب من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في أقيدته طبعاً كلام غيرانه من تمشي الأجراء بعض الناس يقولوا لك يا أخيتم متشددين وده كلام بتاعتشدد وإنتم تنبذوا الناس والكلب والحيدين يا أخي ما أعيننا ذول نحن ما حددنا فلان إذا كنت لكلاما لإمام الزهب قال الزهر المتصب الصفادية صفة كتب لكن ما حددت أنه هنا سين من الناس ولا زيد ولا عمر وقال الإمام أبو ذرع عباسي بقى كلام يحب بما الزهب إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زندق وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا لنبتلوا كتاب والسنة والجرح بهم أولى ومنزنا بقال الحلم بيننا في وقفة يعني بي... إذا جاء فظلوا قالوا والله يا أخي أنا أبو غيرضي عندي في وراي قولوا رأي فيك اتدأ إذا قالوا والله يا أخي مرأي بنا بستفيادة كي دكيدة قولوا كي دكيدة فيك اتدأ وإذا قالوا والله أنا صمر من ده أنا ما مرد ما بدونه واللي ما ألقوا لي ما بتنداري اقتدأ والغريب في الأمر أنا كان لديك كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني الكتاب ده قريتوا يمكن سنة 1981 أو 1981 ولقيته عبارة ما فهمتها إلا بعدتها 130 سنة لقينا خميني بشين مجوم شديد جدا جدا على الصحابة ومن ضمنهم صمر في جندق قال سموة بن جندب لا كان بطبع للرسول أنا استغربت. قلت بس من دون الصحابة أخوة الله شائلة قيلة مع سموة بن جندب ما فهمت هذا الأمر إلا عندما بدأت اقدم دروسا منهجية في كتاب سياء اعلام النبلاء للامام الذهبي وجعلته أقلب فيه فلما وصلت إلى سيرة سموة بن جندب وجدت أن الرجل آآ سمر آآ كان من أشد الناس على الظوافط كان شديداً وحاربه مبعوباً شديداً وقتل منه خلقاً كثير قلت أيوه سمر بن يندب سمر بن يندب دي اللي مشغل والكفر هو طفل الصغير عمره فتاشاً السنة وكان معاه رافع بن خديج أو خديج ورابع بن خديج كان بيجيب على أمشاب أصابعه عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يشوفه طويل كبير عشان يسمح له بالقتال والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رافع بن خديج بيجيب على أمشاطه عشان يبقى طويل ولاحظوا لكن تركوا في الصف وخلاه شارك في القتال ليس لهذه الحركة من محاوله الاستطالة لكي, لكي يقوم في الصف ولكن لأنه كان ماهرا في النبل كان نياش لكن تألي في الصغار الثاني أبو سعيد الخدري طلعوه أنس بن بارد طلعوه عبد الله تعوى عبد الخطاب طلعوه من ضمنه طلعوه سورا بجنده سورا بجنده لمن طلعوه لعن يبكي لذالي لغاتي قال يا رسول الله تخرجني وتترك رافعا ولو صارعا إلى صراحته لكذا يبقوا ولا ذالي حاجة ثانيه خلي صارعني قال als en naar de universiteit gaat, gaat يتصارع naar de universiteit. رافعا je naar في الصف Je moet naar de universiteit gaan, لكن المصارعة الموجودة الآن المشوفة هي إنما تسير الضغائن والبغضاء بين الناس وهي وسيلة يعتبرونها وسيلة من وسائل التسلية فلا نرى أنها جائزة طيب كذلك كلام ابو زرعة برضو فيه إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلم أنه زندير يعني إذا جاءت ذلك شكتك في أبو هريرة ويكلم فيه وطعر وطعر وطعر في أبو هريرة باع شوية إنت ثقتك في أبو هريرة إجزاء سعد طيب لما نجي لك واحد يقول لك قال أبوه أو قال أبو حدثنا أبو هريرة أو عن أبي هريرة تقول يا أخي الحديث در أولي أبو هريرة آه لا نحن أبو هريرة زيدة في كلام في الحالة الزيدية إنت في الاف الأحاديث لانه معروف اكثر الناس روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو هريره اذا لما يشار ابو هريره ما مستهدفين ابو هريره بشخصه لكن مستهدفين الاحاديث الكثيره التي رواها ابو هريره وبالمثل يقال ذلك عن عائشه رضي الله عنها وارضاها يعني لمن لمن لمن طعنوا في عائشه المنافقين كانوا مستهدفين استهداف قوي جدا ودائما يا جماعه المنافقين لو يضربوا ضربه ضربه جميل شوف لما يختار في حديث الافك ما اختاروا امراه عاديه وانما اختاروا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لو اختاروا اي واحده اقول لك يا جماعه دول الصحابه عادي يا اخي ممكن تعمل اي حاجه وما خلاص لا اختاروا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجة النبي صلى الله ما اختاروا اي زوجة وانما اختاروا بالصدق يعني بضربة واحده يضربوا بين النجوم بين الخلافه بضربة واحده دائما اهل النفاق ضغاتها للامه قاسمه وقويه وتحاول دائما ان تصل الى هذه الامه في عمق عقيدتها وتصيبها في مقتل آه فلذلك آه لما الناس يطعنوا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ذلك الطعن في صلى الله عليه وسلم كذلك عندنا في العقيده الطحاويه ايضا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 ده كلام برضو يقول عنه مصدق جدا جدا من الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوي طيب دالهم بيلبسوا على الناس بما شجر بين الصحابه ربما الله عليه وما حدث بينهم من نوع من أنواع القتال والخصومة كانت نتائج لإهتهاب وتأويل والكلدى يعني لأهل قليل جدا جدا كان بيوجد فيه المنهج المنهج الذي يدرس في التاريخ في كتاب كان يدرس باسم كتاب المدنيات الاسلاميه فيه كثير جدا من روايات المغروطة التي تنتقص من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده الناس اللي تاثروا بالكلام ده دايم بيقول لهم بعض الاشياء انهم في كثير من الكتاب وضعوا في اخطاء شنيعه بل قام بعضهم بالطعن في, في بعض الصحابه عندما تكلموا عن الفتن التي وقعت في عهد الصحابه بدا من اواخر عهد العثماني بن عفار رضي الله عنه مرورا بموقعه الجمل وموقع الصفين ويقول ان الصحابه بشر يصيبون ويخطئون ولكنهم افضل البشر بعد الانبياء والرسل وهم مجتهدون فيه في تلك بل قد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن تلك الفتن وأن خلاف الصحابة ليس نليوي الصحابة اختاروا خلاف نليوي كما يزعم البعض بل مجتهدون بل منهم مبشرون بالجنة مثل الزبير وطلحة وعمار بن ياسر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتشفع فيهم أو سيشفع فيهم كما أخبر أنه سيتشفع العصافي المسلمين فأصحابه الذين بلغوا هذا الدين اولى وعلم أخي الكريم ان كتب التاريخ مليئه بالروايات الساقطه وعلم أخي الكريم ان كتب التاريخ مليئه بالروايات الساقطه والواهيه التي تشوي تاريخ الصحابه وقد ساعد على ذلك اهل البدع مثل الخوارج والروافض ونقل ذلك بعض الكتاب والادباء دون تمحيص بل ان بعضهم يتعمد الاستشهاد بهذه الروايات الباطلة لتشميل ولا سيما الكتاب العلمانيين إذن نسكر إنه كان في كتب اسمها روايات تاريخ الإسلام هذه الكتب أيها الأخوة الشرام التي تسمى بروايات تاريخ الإسلام فيها قصص عن الصحارة وكتب الكتيرة جدا جدا رواية, رواية رواية رواية رواية وهذه الكتب وكنا صغارا في المدرسة المتوسطة كنا ندراء روايات وقصص وهذه الكتب كتبها جورج زيدان وهو رجل مصري مستشرق ووضع فيها كل كل الدسائس التي دسها الروايات قام بالصياغتها وحكيها بشكل قصص وروايات فشكلت إلى حد بعيد جدا جدا أيوا لخالق غرام التفكير والخلفية الفكرية لأبناء الأمة الإسلامية في يوم من الأيام. الحمد لله العالم قد تكون بيئة بعيدة شوية وما في ناس بيفتنفو بها لكن في وقت الاوقات كان الناس يهتمون بها اهتماما من شديدا ويعتبرونها روايات صحيحة وهي روايات ساقطة والهدف منها أي أنه حرام الانتقاص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. برضو في ما شير من الصحابه عندنا كلام الإمام النووي يقول وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع وقتل مظلوما، وقتلته فسقاً. لأن موجبات القتل مضبوطة. الجماعة الآن الشيء الذي يختبر الانسان في الإسلام مضبوط. معروف. إما النص النفس أو السيبة الزالي. أو التالي في دينه المفارغ للجماعة. بس. دي موجبات القتل. دي جدا، جداً. عصمان المعطفان ما عمل روحة فيه وهو بعيد.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 والصحابة الحاضرون عن دفعه فحصروه رضي الله عنه حتى قتلوه وأما علي رضي الله عنه فخلافته الصحيحة بالإجماع وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره وأما معاويه رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابه النجباء رضي الله عنه وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائف شبهه اعتقدت تصويب أنفسها أو أنفسها بسببها وكلهم عذول رضي الله عنهم. ومتأولون في حروبهم وغيرها. يعني متأول معنا شيء يا معنا. معنا زل عمل حاجة غلط. لكن ما فاكر غلط. قائلة صاحب. نظر المتأول. عمل حاجة خطأ. لكن ما فاكر صواب. ومتأولون في حروبهم وغيرها. ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم من العدالة. لأنهم مجتهدون. اختلفوا في مسائل من محل الافتهاد. كما يختلف المجتهدون بعضهم في مسائل من الدمار وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم يعني اثنين مجتهدين ده اجتهد وده اجتهد وكل واحد قال كلام مخالف تاني هل هذا ينقص من أحدهم الإجابة لا قال وصاروا ثلاثه أقصى صحابة قسم ظهر بالاجتهاد أن الحق بهذا الطرف وأن مخالفه وباغي فوجب عليهم صوته وقتال الباغي عليه فيما ما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن ليحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدلي في قتال البغاء أو البغاء في اعتقاله فواحد تضح له بالأدلة عنده إن كلامه صح إذن في الحالة ليمشي تضح له لكن كلام صح أيه أقيد معه طيب وقسم عس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضيه وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح احد الطرفين فاعتذر الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم يعني اذا كان في زول او اشتبه عليه يعتزل, يعتزل الفتنه قال لانه لا يحل الاقدام على نخل مسلم حتى يظهر انه مستحق لذلك ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه ما جاد له كأخر يعني الأرض إذا كان مشتبه دام الإنسان يعني ما يدخل في أي جانب لكن إذا اتضح لك الحق إنه مع خلال فوجب عليك أن تقف معه وذل عمله الصحابة يعني بأن لهم أو ظهر لهم حسب اجتهاد من الحق مع علي وره مع علي وحين ظهر لهم من الحق مع علي وره مع معاويه كاف كلهم معذورون رضي الله عنهم ولذا اتفق اهل الحق ومن يعتد به في الاماعي على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم اي معي دا بالنسبه لكلام الامام النووي في نفس السياق عندنا كلام للامام ابن حزم يقول وقد علمنا ان من لزمه حق الواجب وامتنع من ادائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا وليس ذلك بمؤثر في عدالته وفضله ولا بموجب له فسقا بل هو مأمود اجتهاده ونيته بطلب الخير فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عنه وصحة إمامته وأنه صاحب الحق وأن له أجرين أجر الاجتهاد وأي الإصابة وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومماعه مخطئون مجتهدون مأجورون أيضا واحدا وأيضا في حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته شوف العزيز الحادثة قال في مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يعني طائفتين من أمته وفي مارقة تمرق منهم لا تبقى معادل ولا معادل. قال يقتلها أول الطائفتين بالحق. فمرقت ما... تلك الم تلك المرة وهو الخوارج بين أصحاب علي وأصحاب معاوية. فقدنهم علي وأصحابه فصح أنهم أول الطائفتين بالحق. ده كلام الإمام ابن حزم. ككلام مشابه له أبي بكر بن العربي يقول والذي تثبت به صدقه. أوصى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن وأشار مبينًا وأضرب الخوارج وقال تقتله أدنى الطائفتين الى الحق فبين أن كل طائفه منهما تتعلق بالحق ولكن طائفه طائفه علي ادنى إليه ادنى إليه يعني اقترب إليه وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين طائفتين من المؤمنين يعني لكل المؤمنين ما فعله من اقتتنوا فأصلوا بينهما، فإن بارت إحداهو على الأخرى، فقالوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصتين. يقول ابن العربي: فلم يخرجهم عن الإيمان بالبغي بالتأويل. يعني زو كان بغى يعني اعتدى، لكن متأول بمعنى إنه معتقد لو رأي يشوف صح وهو ما صع لا يخرج من الإيمان. قال لم يخرجهم عن الإيمان بالبغي بالتأوين ولا سلبهم اسمه أخوة بقوله بعده إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ده أحسنوا لدارين أقولوا أيها الأخوة الكرام في مكانة الصحابة وعدم صد الصحابة أنا ختام المحاضرة ده يبدل نمازج في حياة الصحابة ربا الله عليهم عشان نبين كيف كان هؤلاء الصحابة ربا الله عليهم يتميزون بنوع من الأدبر الرفيع والأخلاق العالية والتجرب الذي ليس ليس له المثيل عشان نقدر يعني مع المصوص الجبنامية العلمانية نضرب أمسها ونشرح من حياة الصحابة نحاول كمان يعني نطبق على واقعنا عشان نشوف إلى أي مدى نحن بعيدنا عن مثل هذه الأخلاق الفاضلة ألعني مثالين بس أختي بور المخاطر اللسان الأول أضايو العنصاري وزوهد لما جانوا حديث الإفك ولا من الناس نظموا ويتكلموا في عائشه رضي الله عنها قال سبحانه وتعالى لولا لسا محتموه ظن المؤمنون والمؤناته لنفسهم خيرا وقالوا هذا لأيكم مؤمن أضايو العنصاري جاء داخل البيت زوجته سألته اتسمع ما يقوله الناس عن عائشه كذلك نشوف اجابته نحلل السؤال ده ام ايوب سالت ابو ايوب لكن اتسمع ما يقولهم الناس عن عائشه هنا معناها هي نسمع هي سمعا عشان كده ده بيين من زاويه طيب كونه سمعت ده مؤكد ليه لأنا سألته طيب هي القاعدة يومو ومن بيت سمعت هو الحالي بلها سمع ولا ما سمعت مؤكد سمعت. طيب هو سمعت. اذا هو سمع لا بيته القاعدة يومو ومن سمعت يبقى قوله هو طيب هو سمع كلمه ولا ما كلمه الاجابه ما كلمه ليه لأنه هي الآن تسأل فيه طيب هو ما كلمه هل كلم شخصي آخر الاجابه ما كلم شخصي آخر ليه لأبنه كان أصبح يتكلم كان أول حال يتكلم مع زوجته طالما ما كلم زوجته معنا ما كلم شخص آخر ما كلم شخصي آخر معناه الموضوع ده لا يوصل له ما تدبل ده التصرف الشرعي مع النمى لا مني ولا تموت قبله. يعني ولا ولا نقول أنا تبين ولا نقول أنا تبين فيها. إيه لا ما فيها على الإطلاق. النميمة ما فيها تبيح. النميمة ضفة بابتداء الببين فيها جماعة الأمر بي... ب الب... بالعلاقة وحكم. الجاد لا تبين لأنه كلمته بتدوزل مش نجا لأنه كلمة بتدوزل سيج. المحافظة يتبين، المعتمد يتبين، الزرع المسؤول يتبين، مدير المدرسة الآن يتبين لا يمكن يعرض الطالب، مدير الجامعة يتبين لا يمكن يرفض الطالب لكن هناك واحد وقال شوف أفلان داك هاي، قال يصني معاكم في الجامعة هاي، وهو مش ساكن في دردق هاي، ساكن في دردق وقال هل يشوف عيني ومرتوا بعد طبص في الحفله يا زولك عامش موهاك أبدأت تتبين تتبين تقول تأكلها كفشا وتررر تمشي دردك وتسال تقول إلي معا صحيك هذا يومين في حفلة بإيجاك أهام وصحيح كان في واحدة كان يجيكيكي ما لا لا دي ما تتبين تقول رايت إتدعوا في التسازل وقبل دقيلة تبين يا أخي ما بتبينه فيها دي نميمه النميمة ترفض ابتداءاً نص الصلاة قالت كده لولا استمعتموه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 يعني اشنا الله يكسي خشمة ده الزولة بقول شعر طيب الزولة بقول نميمة سوى بشم إذا بقول شعر يقول الله يكسي خشمة الزولة بقول نميمة عشان كده النميمة يماعة عند الصحارة لا تقبل أبدا وتوفض ابتداء دي حاجة نحن يراها يجب إنها مضاعف احترام مرة من المرات أذكر كان دي الداخل على المركز المركز العام في السجان وقابلته اثنين من الليه وكانوا في واحد الآن يتوفع عليه ومعه واحد ثاني وبعدين يقولوا ليه يا أخي دارين تبين منك في مسألة من المسائل قلت له وش يوم قالوا والله واحد خطب جمعة ونسب ليه كلام نسب ليه كلام أنا عني قال عني شيء قال الله يشتمني أنا آي. طيب وانتو دارين تصوم شو قال لي دارين يتبين انتو صحيح الكلام الناس عليك قلتو ولا ما قلتو قلت له ان ده ما في أخير كياري أزول قلت له ما قلت ما هو كلام ده يا أنا قلتو يا ما قلتو صح بقل لي قلتني اذا ما قلتو معنا بهداء وترفضوا قبله في محلل رجاله طيب وكان أنا قلتو هما يقولي الكلاميين صحني انت عنده بلا دينا نصيحة وده دينا فضيحة بقل ليه دينا نصيحة طيب هما اينا بس الكلام ده من قبل مش تسمحه دواء هذا هذا هذا الشيء الجديد الجسر الثانيه لان لا يذكرها اي اخوان الكرام هي قصه دوليه عثمان وانا احاول اختم المحاضره ان شاء الله بعد ان كنت قد يعني اطلت عليكم من المعلوم إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن النذر له, له استخلف قال إن استخلف فقد استخلف من هو وإن مني الأمر اترك الامر شورى بين المسلمين فقد تركه من هو خير ولكني اجعل الامر في السته الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم ذلك بخصوصه التمائر سيكه التمائر من اهل ساميون أهل الحل والعقد السته الذين لجنه اللجنة لمهمتها اختيار رئيس الجمهورية الجمهورية هي أكثر دوشنو، أول حاجة الجمهورية هي للدولة الإسلامية على عهد عمر طيب، تعال شوف الدولة الإسلامية على عهد عمر تدوشنو؟ أمسك من الشرك؟ إيران، من فارس، وتعالى الخريق العربي، مصدق وعمان. Doule de laboratoria met de de kweek, de IRA, de Sierra Leone, de Felicite, de Kurdische Republiek, de Molenbeek, de Staten, de Staten, de Staten, de Staten, de Staten, de وبعدها في عهد اميه دخل فيها الإبريقية كله ودخل فيها الأمدنس إسبانيا الهس إسبانيا والبرتغال ودخل فيها آسل صدر تركيا ودخل فيها خراسان لأبغال لكن يخلينا على عهد عمو الخطاب دي 12 دولة كان يحكم عمو الخطاب من المدينة وازدروا أنك لا في وسائل اتصالات ولا دولة لا. دي كلها محكومه محكومة بهذا الرجل الدولة دي كلها الكبيرة دي اللي يساوي الليلة 12 دولة من الدول العربية هاي الآن هايصرفوا في مصيرة لجنة مكونة من ستة أشخاص الستة أشخاص دين منهم عليمت أبي طالب عزمان بن عفان الزبير من العوام طفع بن عبيد الله سعد ابن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف دين ستة من العشر والشريدة جنة طيب ده ستة من عجل وشري في الاربعه الأربع الباقين وينهم الأربع أبو أبو لواحد وعمر السعي مطرون اثنين التالت أبو عبيد عمرو بن يضاح توفي في خلافه عمر الرابع سعيد ابن زيد ابن عمر ابن لفيد ودي عمر يتعمد ما يخطوا معهم ليه لأن عمر في الحزبة يبقى له عمر وماذا لنخل العمر من آله الخطأ من آله من بني عديد سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نوفيل عمر ابن الخطاب ابن نوفيل عمر الخطاب وقالوا العمر عشان لا ما اخرت معه ليه؟ عشان ما يقول حاضر ولا ما حاقار لانه ها ودخوه ها طيب السبتة جعل دي اللجنة اللجنة دي جمعه ودي فتش نطر تختار الرئيس اللجنة دي انا انتم ما قصت من الكتب. لا فتشت مخصصات ما أي مخصصات ايش اللي يجنونهم اقاول الناجزات هذول وشوهم شنوها شنو كل مخصصات وينها العربات وينها البنزين وينه؟ الحافز وينه؟ الميزانيه وين الليله دي كان رئيس عبد الرحمن المعوف مخصصات شنو ما يجيد اي مخصصات مع ان وقفت لاهم عمل في تلك الأيام وهو اختيار رئيس البلد بقضية الشيء المهم تاني إنه في هذا الموضوع إنه الاختيار لرئاسة البلد كله وقع على السيطة ذلك ليه؟ لأنه توفر صعد هو عنه رابط بمعنى إنه إذا ما توفر اهل الحل والعقد الذين يوثق بهم بدينهم بامانتهم يمكن أن يختاروا لنا رئيسا لاحظ معاك نمشي لغدام ونشوف كيف سارت هذه الليله عبد الرحمن بن عبد اكون سنا طوائف ابو قال افتجعلونه الي والله لا الو ممن احضرهما طيب لا قبل دي. خلينا نجيب الروايه من أول قعدوا اول حاجه عبد الرحمن شنو أجعل امركم الى ثلاثه منكم قالوا ست ست ستة نحن لا نضيع الموضوع اكثر السته أجعل امركم الى ثلاثه منكم فقال الزبير جعلت امري الى علي وقال طلحه جعلت امري الى عثمان وقال سعد بن ابي وطاس يعرض امره الى عبد الرحمن بن عوف يعني شنو يعني طلع ده الموضوع ده السجيل تنحى في شغله او استمره بره وهو موجود قال منهم ازبير علي أنا موافق عليه وطرح الان يقول عثمان انا موافق عليه وشعل بن الوقف قال يقول عبد الرحمن بن عوف مشدود موافق عليه القصه ليست في كم ثلاث الله ان عبد الرحمن بن عوف ضيق في موضوع في الاختيار قاعد يغير في الموضوع نحن يا ما عندهم الان في الديمقراطيات الحديثه ما عندهم طبيب الموضوع يوصلك ويشوفلك لا الرئيس ده كل الشعب لازم يختار وما يختار ويقول لك كل زول لازم يصوت يصوت اكيد يصوت. يصوت كيف يقول لك والله كل زول يكون عنده صوت يعني شنو الديمقراطيات الحديثه وان مان ون فوت رجل واحد صوت واحد يعني ايه؟ يعني البروفيسور في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية حافظ القرآن بسبع روايات بسبع قراءات الدول وورش وحفص ونافع وغيره وغيره عندكم صوت؟ صوت واحد وست الشارع الأمية اللي بتبيع الشاي في باب الجامعة عندها صوت, عندها صوت واحد هو بروف وهي ست شارعه أجهل إنسان عنده صور وأعلم إنسان عنده صور هل هذه عدالة؟ ويجاء المجموعة عادية من مجموعة الستات الشاي بين 17 صور والبروفيسورات فيقو 7 أصوات وذلك في حال الذي يتفق على رأي آخر مخالف لرأي البروفان الحيفوز منه مرشح ستات الشاي هنا ال ال هنا شو عبد الرحمن عم ما بصه في الأمر بضيك فيه الملاحظه الثانية قال لهم انظركم من الموضوع ثلاثة برقوا في اللحظة نحن ما عندنا زور برق اللي الليقى منطمح في الكرسي ما في مره كله كله ولو تسيل الدماء هنهارا الكرسي ده كل الناس يموتوا فيه ويتكاتلوا فيه وعندك في النمازجة الآن موجودة كل ما. والآن لما يتمرد يقول يحارب ويحارب ويحارب عشان يشيروا يقع في القصر الجمهوري مصبع تبير والإحارة 20 سنة وبعد ذلك حتى 21 يوم وقعدت الطيارة والماركة لا هذا القصة هنا الأرض كان عبد الرحمن بضيق فيه بعد ما قال اتنازلوا ثلاثة فضل شنو ثلاثة مرشحين طيب قال لهم شنو عبد الرحمن الرحمن الرحمن قال أيكم من الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن وقتلهم في نفسه اسكت الشيخان ولو شوفي. أي واحد فيهم يقول الموضوع ده انا ما ندايره طول ينسوي يخوي فيه سكتوا قال له ما مررت من الموضوع أنا طلعت من الموضوع تبقى مصحف بكم ها اثنين طيب بعد ما قال لهم خلاص أخذ منهم من العاد والمساء. قال لهم يا عبد الله أمر أنا علي قال لهم ما فيه قال أفتجعلونا هم والله لا آل عن أفضلك ما قالا نعم فأخذ بيد أهله ما فقال لك طراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدر في الإسلام يا علي عيني لك طراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدر في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمانا لتسمعن ولا تطيعنا القوة كل من عين إن عبد الله نعوف قال بأمرتك قال قالوا نقبل قال لي علي تعلم في الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتك تعدي وإذا أمرت عليك عثمان لا تسمعنا ولا تطيعنا علي قال نعم ثم خلى بعثمان وقال لك القهاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت زوجته تاه من بناته ولا من القدم في الإسلام ما قد علم فالله عليك لئن أمرتك لا تعدي لنا ولين أمرت عثمان لا تسمعنا ولين أمرت علي لا تسمعنا ولا تطيعنا فلما أخذ الميثاق قال يدك يا عثمان فرفع عثمان له فضايعه له علي وولجاهل الدار فضايعه من كسل موعظة ما في ذل الله موعظة نحن ما شرعون فيه ونودن أن يحمد خالون فيه وحتى قال الله يا فيها يا طفيها و انا يا كريم لا لا ما اشربها كارثه ليه لنكون متجردين ودي يا جماعه من القضايا المهمه جدا جدا لريح العين ناخذها من فهم الصحابه ان عندهم التجرد والاحتساب مالي هذا تبعتك يقول نصيبا غريبا فتتحبب هل مالي هذا تبعتك ولكني تبعتك لكي اصاب بسهم ها هنا واشار الى عنقه فاقتل فادخل الجنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ان تصدق الله يصدقك قال فلما كانت الغدوه التي التها اصيب بال بسهم في المكان الذي اشار فوجدوه مين من القتله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اهو هو قالوا هو هو قال اما هذا فقد صدق الله فصدقه الله عندهم نوع من التبرع والاحتساب والاحتساب يا جماعه لما يكون ما موجود عند الامه الاسلاميه يحصل فيها المشاكل اللي نحن الليله لما نراها عند الناس ده اختلس وده شال وده نهب وده كذا وده كده. ليه لانه عندما دخل الى ذلك المنصب حتى لو شغلوه مدرس في مدرسه حتى لو شغلوه موظف في سكيل كيو من يوم وما دخل عشان يحتسب ولا يقتصر عشان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى لكن دخل من أجل الأجر وده نتاج للشنية يا جماعة نتاج للفلسفة الغربية التي دخلت إلى أذهاننا عندما درسنا الإدارة على الأصول الغربية درسوا الناس مبادئ فايول ودرسوا الناس تيلر. تيلر قال الناس شنو. قال الانسان لا بد عشان يشتغل لا بيدون قروش. والقروش تكون بدل العمل. خطينا نحن غانون. نحن بالإحساب ما عندنا كده. يعني عندنا احتساب. يعني شنو. يعني يعمل شغل ويعمل يتعب ويتعى ويندرش. ده ده الادرع دون عليه ده الام ما عندنا. عشان كده العمل بقده ما بيمشي لكل لا بد من من دخول الاحتساب. معنى أن الإنسان يقدم عملاً يرجو فيه الثواب عند الله سبحانه وتعالى قال له والله إلا لا يخذ فيه اسفوع العقيدة طيب قال الله لا يريده إلا يرسلينك رأسي وهو الشواطاء ويعلق اللمبات ويركب الميكرافون طيب رأي جماعة اليومية كم؟ والله اليومية جزاك الله يوميتنا جزاك الله خيرا تقبل الله متقبل يقول لا والله إلا إحنا الله إليك ما ليتو الضحاكات الشرق ده ما بيفعل جاءنا وحدك في قبل أسلوعين أو ثلاثة لإزاعات المصيرة هناك للأستوديوهات بتاعكب الخطوم وحد من كبار الإعلميين الشغالين زمنت الإزاعات قالوا مع أولادنا هناك فالهم جارين عارفينكم شغالين كيف ليه؟ قالوا ما إزاعاتهم دي ماشي مشي ماشي مشي. وقولنا له ما شاء الله لا قوته إلا بالله طبعا ما قلنا له هالشك قلنا له ما شاء الله لا قوته إلا بالله طيبها قالوا يزعكم عادكم بينا لنعلم شغال كيف الحافلات شغال يزعكم عادكم شغال يزعكم الترزي مدوير البصيره في البيوت البصيره أي زر؟ البصيره البصيرة دعوا إذا عادكم شغالي النجاح لها كيف قالوا أنا تعالوا وعدموا رجل شغال كيف قاعدوا مع وارضنا مدير الإساع لكن بالتسجيل هنا ده المونتاج هنا قل كذا ده استوديو على الهواء كذا في النهاية أسألوا قلوها والإعداد بتاع الحلقة يتدو في كم والزوجي يقدم ليه وانا قال له ما برد اي حد يا يا ماك ما تد والله لو شوفتوا بيو البيو يقدم الحلقات تاني البيو يقدم خلال الكلام وفي اللي ده عليه ما برد كل حاجة بنزين اجي الدكتور علي جدال يعوض شخص مواطن مالك ها يفوت يجي الدكتور خالد حسين يعوض شخص بقال يفوت السيرة ثلاث انفار اجي درسه كل واحد يجيب كلام ويفوت إلي الدكتور عبد عبدالنطيبي يجيب على الأسئلة ويفوت. إلي الدكتور حسن الهوالي يجيب على الأسئلة ويفوت. ما بالقبلة من المنزيل؟ قالوا كيف الكلام ذا؟ ما بتبديونا ما أي حالة. ليه؟ محتسبين. بقى عشان فينا نجحت. إذا قد يدخل الاحتساب في العمل ويقدم الإنسان العمل يضيق فيه الثواب من عند الله سبحانه وتعالى فإن هذا يسير دين الله سبحانه وتعالى إلى هالأمام. Ja, die ideeën is de eeuwen in het de eeuwen in de de de van de de de de